أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقو رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجع لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا وقفون فلا أنساب بينهم يبئذ ولا يتسانون فمن ثقلت موازينه فأولان كهول نفلحون ومن خفت موازينه فأولان الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوبهم النار وهم فيها كارحون فمن ثقلت موازينه فأولا وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖۖ دَلْفَحُوا أَلَمْ آيَةً إليتك عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا خلفت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن قال خسروا فينا ولا كريمون إنهم كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فغفر لنا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتهم منهم تبحثون إني جزيتهم ليوم بما صبروا أنهم هم الفائز لبتكم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاديين قال إن لبتكم إلا قلة لو أنكم كنتم تعلمون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 ندعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وانحم وأنت خير الراحمين